ربهم فهم لا وقالوا قلوبنا في اكنة مما تدعونا الى وفي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 تجعلون لهم أندادا ذلك رب العالمين وجعل فيها رأسا من فوقها وبارك فيها, وبارك فيها وقدر فيها Summer في يومين مثل صاعقة عاد وثمود فإن أعرضوا فقل أنذرتكم صاعقة مثل صاعقة عاد وثمود إذ جاءتهم الرسل منهم فَهُمْ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا اللَّهَ قَالُوا لَئِن شَاءَ ربنا لأنزل مَلَائِكَةً فَإِنَّ بِمَا أُرْسِلْتَ بِهِ فَأَمَّا عاد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 صر في أيام من حساب لنديقهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ولا ذاب الآخرة أخزى وهم لا ينصرون وأمّا ثمود فهديناهم فاستحبوا العمى على أخذتهم صاعقة العذاب الهون بما كانوا يكسبون ونجينا الذين آمنوا وكانوا يتقون ويوم يحشر أعداء الله إلى النار فهم حتى إذا شهد عليهم سمعه وبصرهم وجلودهم بما كانوا يعملون، وقالوا لجلودهم، وقالوا لجلودهم لما شهدهم علينا، لما شهدتم علينا، قالوا. أشهد عليكم سمعكم ولا. أداكم فأصبحتم من الخاسرين وَإِنْ يَسْتَاتِبُوا فَمَا هُمْ مِنَ الْمُعْتَبِينَ وَضَيَّضْنَا لَهُمْ قُرَنَاءَ فَزَيَّنُوا لَهُمْ فزيموا حقا عليهم القول في امم قد خلت من قبلهم في أمم قد خلت من, قبلهم من الجن والانس انهم كانوا خاسرين وقال الذين كفروا لا تسمعوا لهذا القران لعلكم تغيبون فلمذيقن الذين كفروا عذابا شديدا أسوأ الذي كانوا يعملون ذلك جزا قوم فيها دار الخلد جزاء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 وأبشر و أبشر بالجنة التي كنت توعدون إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليه وَلَكُمْ وَلَكُمْ في ولا السيئة ادفع في التي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه وري الحميد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 وَسِيُّذُونِ اللَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنْتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ فَإِنْ اسْتَكْبَرُوا فإن اسْتَكْبَرُوا فَالَّذِينَ عِندَ رَبِّكَ يُسَبِّحُونَ لَهُ يُسَبِّحُونَ لَهُ بِالْعِيدِ وَالنَّهَارِ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 فَمَن يلقى فِي النَّارِ خَيْرٌ أَم مَّن يَأْتِي آمِنًا يَوْمَ الْقِيَامَةِ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ اعْمَلُوا مَا شِئْتُمْ إِنَّهُ بما تعملون بصير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 بِالرَّحْمَنِ إِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ وَذُو عِقَابٍ أَلِيمٍ وَلَوْ جَعَلْنَاهُ قُرْآنًا أَعْجَمِيًّا لَّقَالُوا, لقالوا لَوْلاَ فُصِّلَتْ آياته والذين لا يؤمنون فينا قد آتينا موسى الكتاب فاخترف فيه ولو لا كلمة سبقت من ربك لقضي بينهم وإنهم لفي شك منه مريب من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعلي ما ربك بظلام وما ربك بظلام للعبيد إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى وما تحمل من أنثى وَظَلَ عَنْهُمْ مَا كَانُوا. قَائِنَهُ رَحْمَةً مِنَّا مِن بَعْدِ ضَرَّاءٍ مَسَّتْهُ لَيَقُولَنَّ لَيَقُولَنَّ هَذَا لِي وَمَا أظن السَّاعَةَ قَائِمَةً وَلَئِن رُّجِعْتُ إِلَى رَبِّي إِنَّ لي عنده فَلَنُنَبِّئَنَّ الَّذِينَ كَفَرُوا بِمَا عَمِلُوا وَلَنُذِيقَنَّهُم مِّن عَذَابٍ وَلِيمٍ وَإِذَا أَنعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ إِعْرَاضًا وَنَأْفِي جَانِبَهُ وَنَأْبَى بِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ كَرَّتُمْ بِهِ مَنْ أَظَلَّ في هُوَ فِي شِخَافٍ بَعِيدٍ سَنُرِيْهِمْ آيَاتٍ أَفِي الْأَفْقِ وَفِي أنفسهم حتى يتبين لهم أن أَوَلَمْ يَكْفِ بِرَبِّكَ أَنَّهُ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ شَهِيدٌ أَلَا